وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرِيَةِ إِذْ جَاءَهُ الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إلَيْهِمْ مُسْنِينَ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَّذْنَا بِفَالِثٍ فَقَالُوا فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ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 أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهَةً إِيَّارِدٍ الرَّحْمَنُ بِضُرٍ لا تُغْنِي عَنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْأٌ وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ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 ليأكلوا مِن ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِنْ مَاتٍ بِتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ مَا لَا يَعْلَمُونَ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 وَإِنَّ شَأْنُ غُلِقُهُمْ فَلَا صَرِيحٌ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَدُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْبِكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا مِنْ مَرْقَدِنَا هذا مَا وَعَدَ الرحمن وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُغْرَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم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 a nie wiedzieliśmy, że zniszczyliśmy ich od tego, co robiło w rękach, więc są dla nich mężczyzn. A zniszczyliśmy do nich,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 والصافات صفا فالزادرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب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 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين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 Walla ucha kaanna huru ususzeja win, منها inna humle eki luna min لَهُمْ عَلَيْهَا ma مِنْ una min he مَرْجِعَهُمْ bukun,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 اِذْ كُنْ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَخِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاءَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ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 فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعِيَ قَالَ يَا بُنِيَ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَفًّا ضُرْمَا ذَاتَ قَالَ يَا أَبَتِ فَعْلْ مَا تُؤْمَرْ فَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ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 اتدعون بعلًا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباؤكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله مخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين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 وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاءَ مَأْوَاهُ فَكَانَ مِنَ الْغَارِقِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ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 فآمَنوا فمتعناهم الى حين فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكة اناثا وهم شاهدون الا انهم من افكهم لا يقولون لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون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 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصد فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين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 كم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادى ولات حين مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا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 أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَاب أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هنالك مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ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 إصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرما الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب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 فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون معجه ولي معجه واحده فقال اكفلنيها فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك في من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم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 ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إِذْ عرض عليه بالعشي الصافنات الزياد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 رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنف إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 هذا فليذوقوه حميم وغثاق واخر من شكله ازواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صانوا النار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 إيُحَاء إلَيَّ إلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ الرُّوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ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 وجعل لله أنبادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آماء الليل ساجدا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ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 أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنطِقُ مِنْ نَارٍ لَّكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا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 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ودخ الله العظيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي Ałtaytuhu afdol ma ułatil ssailin Wa fadlu kalam illahi Ala sairil kalam Ka fadli Ala khalqih mm. Azrat Abu -ab Sa'id radiyallahu anhu Narrates that Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam said Almighty Allah says If anybody finds no time For my remembrance And for begging favors of me Because of his remaining busy With the Holy Qur'an i shall give him more than what I give to all those who beg favors of me. The superiority of the word of Allah over all other words is like the superiority of Allah over the entire creation.